السنا في <تصفيق> دوحاتك تنطير <تصفيق> قلنا ان, إن الذي جاء جاء يقول من حضر الحادث للرجال الاسعاف والان قد وجدناه في كامل الحجاب رغم صعوبه الحال ان, إن الذي جاء جاء شتان والله شتان بين امرأتين امرأة عباءتها ستر, ستر وحشمة امرأة عباءتها زينة وفتنة امرأة كلامها تسبيح وذكر ودعاء اغثي الانحان الثنا اغثوها هذه امتي ترنوا اليك ايها سنا فرنوا اليك ايها سنا وتقوم ترسم لوحه فيها عبارات الوفاء اخته انت ملكه للطهر في زمن الاذى وحفاوة جلقت يا لحظات وداعها لامها وهي تغادر بيتها في فجر ذلك اليوم وداع مؤثر. وداع مؤثر اخر منظر راته وجه امها وهي تودعها قافه عند الباب ماذا تعمل تسرف من حجابها <تصفيق> في جاءه وعافاها وعافاها ان خرجت وهي تتمتم سنلتقي باذن الله سنلتقي باذن الله ان الحجابه اختها هذه امتي ترنو اليك ايها السماء ترنو اليك ايها السماء لا تخضع هلا ولكن من الله الجزاء, الجزاء هيا اصعي وجه العدا ولتعلينيها الفلا لا, لا يفتع عنك من دعوا الى مصير الاشياء يدون دوما للفساد سيهدموا قرد البشائر للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم نقدم لنا الحجاء لفضيله الشيخ محمد سعيد آل حسن ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون لقد وقفت مشدوها وانا اتابع الاحداث وانا اتابع الاحداث امامي ومن حولي وقد كنت انوي اليوم ان اكمل معكم الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم واذا بالاحداث تلاحقني من كل مكان وقبل ذلك ما حصل لاخواننا في عباره الموت حين تقاذفتهم الامواج ولما اصبحوا في لجة البحر وفي ظلمة الليل غرقت العباره وما تبعها من مشاهد مؤلمه لاولئك الاخوان فنسال الله ان يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ولا انسى تلك المشاهد المؤلمه التي تصفعنا بها وسائل الاعلام كل يوم واخرها مشهد لاخواننا في سجن ابو غريب وهم يعذبون ويهانون وما كدت افيق من هذه الصدمه الا بمصيبه حلت بنا في هذه المنطقه في بدايه هذا الاسبوع بفقدنا لست من بناتنا المؤمنات العفيفات الشريفات في حادث مؤلم ومؤثر فان لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها ايها المسلمون اسمحوا لي ان اخرج ما في صدري وانفث ما في روعي لعل كلمات تطاوعني وعباراتي تساعدني لاصور لكم مشهد الموت مشهد البلاء لعل نفوسا تستيقظ وهمم تنحى ودموعا تسكب على ايام خوالي فرطنا فيها وساعات مضت اضعناها قال الله تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع غرور وقال سبحانه وتعالى كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والليه ترجعون وقال تعالى كل من عليها فان يدق وجه ربك ذو الجلال والاكرام نعم انه الموت الذي ياخذ الغني والفقير والصحيح والسقيم والشريف والوضيع والعابد والزاهد والصغير والكبير الموت وما ادراك ما الموت لا مناص منه ولا مهرب قل ان الموت الذي تفرضون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبؤكم بما كنتم تعملون الموت يا عباد الله لا يقرع بابا ولا يهاب حجابا ولا يقبل بديلا ولا ياخذ كفيلا ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا كم من ملك اخذ من على كرسي ملكه وكم من شاب غره شبابه فارداه وكم من فتاه غرها طول الامل فاتاها قاطع الامل فيا ايها الغافل المهمل المفرط وكلنا كذلك انتبه انتبه وتصور سرعه الموت لنفسك اخواني واحبابي اسمحوا لي في هذا اليوم الاغر المبارك انا اتوجه بالخطاب الى اخواتي المسلمات الكريمات اخذا بقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وقوله النساء شقائق الرجال واقول لقد فجعنا وفوجئ المجتمع في هذه البلاد المباركه عامه وفي هذه المنطقه خاصه بذلك الحادث المروع الذي ذهب ضحيته مجموعه من المعلمات الكريمات الصالحات المحجبات محجبات حتى الموت رحمهم الله رحمه واسعه لقد خرجنا من بيوتهن مستقبلين اول ايام الدراسه بالبشر والفرح والعزم يحدوهم الامل الى فصل دراسي مليء بالنشاط والحيويه والنجاح ومؤمنين في العوده الى الاهل والاولاد والاحباب وما علمنا ان هذا اليوم هو اليوم الاخير وما علمنا ان هذه الساعات هي الساعات الاخيره التي بقيت لهن على هذه البسيطه فلا اله الا الله من ساعه تطوى فيها الصفحات ولا اله الا الله من ساعه تنذر فيها الكربات ولا اله الا الله من ساعه فيها تخرج الروح الى بار النسمات وللمرء يوم ينقضي فيه عمره وموت وقبر ضيق فيه يولج ويلقى نكيرا في السؤال ومنكرا يسومان بالتنكيل من يتلجلج لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله هل تصورتم يا عباد الله ماذا كان يدور من حديثٍ بين الأخوات وهن عائداتٍ قبل لحظات الفراق ماذا كان يدور من أملٍ في صدر كل معلمةٍ وهي تخرج من مدرستها عائدةً إلى بيتها ما المشاريع التي كانت تحبسها في داخل صدرها هل تصورتم تلك اللحظات العصيبة تلك اللحظات الرهيبة وهن يواجهن الموت وهن يواجهن الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه اضحكني ثلاث مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل ليس بمغفول عنه و ضاحك بملء فيه وهو لا يدري ارضي الله عنه ام سخط عليه وابكاني ثلاث فراق الاحبه محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله تعالى تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد احذت ارواحهم ليله القدر وكم من صغارٍ يُرتَجَى طول عُمرهم وقد أُدخِلَت أرواحهم ظُلمة القبر وكم من سليمٍ مات من غير علَّةٍ وكم من سقيمٍ عاشَ حينًا من الدهر وكم من فتاة يُمسي ويُصبح لاهيًا وقد نُسِجَت أكفانه وهو لا يدري وكم من ساكنٍ عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وقد كان من ساكن القبر فداوم فداوم على تقوى الاله فانها امان من الاهوال في موقف الحشر لقد بلغني عن هؤلاء الاخوات المحجبات العفيفات ان منهن الحافظه لكتاب الله ومنهن المربيه الفاضله ومنهن الداعيه المحتسبه رحمهم الله جميعا رحمه واسعه يقول من حضر الحادث من رجال الاسعاف والانقاذ لقد وجدناهن في كامل الحجاب رغم صعوبه الحادث يقول شقيق احداهن وهو يصف حاله شقيقته في الليله الاخيره من عمرها لقد بقيت شقيقتي الى وقت متاخر من الليل ماذا تعمل انها تخيط القفازات بعباءتها الساتره وتشد على ذلك الخيط ولما عاتبها احد اخوانها قالت له هكذا هكذا المؤمنه تحرس على حجابها فلا تخرج من بيتها الا محجبه يقول لي ذلك الاخ الكريم لم تنم شقيكه تلك الليله وبقيت مستيقظه الى ساعه متاخره من الليل وقت كانت قبل ذلك مجتمعه باخوانها تحدثهم وتناصحهم وتذكرهم تحدثهم عن ماذا لقد كانت تحدثهم عن الموت عن الموت وملك الموت سبحان الله سبحان الله العظيم لقد كانت تذكر الموت والموت في حسها اخذا بوصيه المصطفى صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادي من الذات وتبين لهم اين تكون الروح المؤمنه واين تكون الروح الخبيثه وتشرح لهم كيفيه الغسل وتغسيل الميت والتكفين والدفن فلا اله الا الله لقد كان الموت في حسها من صفاتها الكريمه انها صامت الست من شهر شوال وقضت ما عليها من ايام وصامت يوم عرفه وصامت اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم اي قبل موتها بيوم فقط انها الصوامه القوامه الذكاره لله عز وجل إسانها لا يفتر عن ذكر الله لقد قرات سوره الكهف يوم الجمعه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده وعن صيام يوم عاشوراء ان يكفر السنه التي قبله لا اله الا الله ومن اخبارها الطيبه انها كانت من المحافظات على صلاه الوتر فلا تنام حتى تؤثر اخذا بوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كانت امره بالمعروف ناهيه عن المنكر في بيتها وبين اخوانها وفي مجتمع النساء في مدرستها وبين طالباتها لقد احبها الجميع وبكاها الجميع لقد كانت لحظات وداعها لامها وهي تغادر بيتها في فجر ذلك اليوم وداع مؤثر اخر منظر راته وجه امها وهي تودعها وقفت عند الباب ماذا تعمل تفسح من حجابها وسترها وعفافها وبيدها ماذا ماذا تتوقعون بيدها انها ورقه الاذكار تذكر الله عز وجل شتان والله شتان بين امراتين امراه عباءتها ستر وحشمه وامراه عباءتها زينه وفتنه وامراه كلامها تسبيح وذكر ودعاء وامراه كلامها غناء ومزمار لقد ألقت النظرات الأخيرة على حبيبتها أمها وألقت الأم الحنون النظرات الأخيرة على فلذة كبدها أسأل الله أن يجمع بينهما في الفردوس الأعلى من الجنان عباد الله إن المرأة لا يحزن والله إنه لا يحزن مما يشاهد من مخالفات في أوساط النساء واحداهن قد لبست عباءه على كتفها وهذه العباءه قد ابرزت اعضائها ومفاتنها والادهى من ذلك ترك التي لبست العباءه المخصره وهي تجول في الاسواق وفي الطرقات ماذا تريد انها الفاتنه المفتونه اين محارمها اين الغيره يا رجال هذه المراه حياتها من غير هدف واصبحت الدنيا اكبر همها ومبلغ علمها مشغوله بغير همه ومتحركه في غير نفع لم تبكي يوما على ذنوبها وتفريطها واسرافها في امرها لم تحزن على الفرائض وتضييعها كم ضيعت من الصلوات ومن السنن اين تجلس هذه المفتونه تجلس الساعات الطوال امام الشاشات ماذا تعمل تقلب القنوات تتابع الافلام والمسلسلات والسهرات تقول احدى المغسلات باحدى المناطق توفيت فتاه في العشرين من عمرها جاءوا بها الى المغسله تقول وحين وضعناها على خشبه التغسيل وبدانا نغسلها نظرنا اليها فاذا بنا ننظر الى وجه مشرق مبتسم وكانها نائمه على سريرها تقول والعجيب بعد ان فرغنا من تغسيلها ونقلناها الى لوح الكفن خرجت منها ماده بيضاء ملات الغرفه برائحه المسك الله اكبر سبحان الله إنها فعلاً رائحة المسك تقول ثم سألت خالة الفتاة بعد أن انتهينا من تكفينها عن تلك الفتاة كيف كانت حياتها وكيف كانت سيرتها فقالت واسمعنا واسمعوا جميعاً قالت لقد ناشأت في طاعه الله فلم تترك فرضا منذ سن التمييز ولم تكن تشاهد الافلام والمسلسلات ولم تسمع الغناء صوامه فهي تصوم الاثنين والخميس وتصوم من كل شهر ثلاثه ايام وقد كانت لها امنيه ما هي امنياتها لقد كانت تنوي التطوع للعمل في تغسيل الموتى ولكنها غسلت قبل تحقيق هذه امنيه لا اله الا الله انها دره مكنونه انها شابه نشات في طاعه الله فتلتبشر بظل الله عز وجل في عراسات يوم القيامه يوم لا ظل الا ظله وهذه اخرى جوهره ثمينه ودره مصونه شابه مكبله على الحياه لكنها متميزه نعم تميزت بايمانها تميزت بصلاحها تميزت بهمتها العاليه ودعوتها الى الخير انها اختارت طريق ربها حريصه على وقتها ليست خراجة ولاجة أعانها الله في حياتها تداثرت ولبست ماذا التقوى ولباس التقوى ذلك خير إذا دعيت هذه المرأة إلى زواج سألت هل هناك منكرات فإذا أجيبت بنعم اعتذرت وتركت وقالت طاعة الله مقدمة على كل شيء لقد كانت عينا لرجال الهيئه في الاماكن النسائيه ما رات منكرا قط الا اخبرتهم اذا لم تستطع انكاره وكل ما رات انحرافا حذرت منه انها تحمل هم الدعوه وهم الامه عيونها تتابع المحاضرات متى موعدها اين مكانها اذا لم تستطع الحضور حثت غيرها للحضور فهي تعلم ان الدال على الخير كفاعله حركه لا تهدى وهمه لا تبرد ونشاط لا ينقطع فمن نصيحه الرقيقه تهديها الى احدى ميلاتها الى كلمه طيبه تدعو فيها الى حفظ كتاب الله واتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوه بانكار المنكر اما اخواتها المدرسات فلهن من دعوتها نصيب الله اكبر لا تراها الا تتقلب في انواع العبادات والطاعات لقد اصيبت بهم مالا او اصيبت بهم من هموم الدنيا الفانيه لا هذا الهم هي ما تراه من تفريط من مديره المدرسه التي لا تلبس الجوارب صعدت اليها وسلمت في ادب رفيع جم وشكرت المديره على جهدها وجهودها وقالت لها يا حبيبتي يا معلمتي يا مديرتي نحن ندعو لك بظهر الغيب وانت القدوة والمربية والموجهه لنا ثم تبع ذلك بقولها يا معلمتي يا مربيتي لا اراك تلبسين الجوارب وانت تعلمين ان القدم عوره في خروجك ودخولك عبر اعين الرجال يا استاذتي الفاضله انت قدوتنا فطعطت المديره راسها وهي تعلم صدق نصيحه اختها فقبلت وشكرت وقالت ان الكلمه الصادقه لها رنين ووقع في النفس والكلمة التي تخرج من القلب تصل إلى القلب مباشرة عجباً لها عجباً لها تردد دائماً قليل دائم خير من كثير منقطع لقد اكتقعت من مرتبها مبلغاً من المال يسر في أوجه الخير رأت ولاحظت ودققت ما نقص من مالها شيء إن هذا المال مباشرة مدخر لها في ذلك اليوم شتان والله شتان بين امراتين امراته قدوتها الصحابيات وامراه قدوتها الفنانات والمغنيات امراه تبكي لاحوال المسلمين وامراه تبكي لاحداث المسلسلات لقد تفرغت للدعوه الى الله في بيتها لقد وضعت في صدر المجلس على طاولة صغيرة لوحة كتب عليها ولا يغتب بعضكم بعضا فكلما بدا الحديث في بيتها يميل الى الغيبه اشارت بيدها بابتسامه لطيفه الى تلك اللوحه ولا يغتب بعضكم بعضا فيتغير مسار الحديث فلا يحصل هناك في بيتها اي غيبه خصصت يوما من الاسبوع لجاراتها حفظن للقران الكريم وكلمات ودروس في العقيده وفي الفقه توزع الاشرطه والمطويات على جاراتها فلله الدر بها فكم من مستمعت لها دعت لها وكم من زائره لها احبتها في منزلها المبارك منذ بزوغ الفجر الى وقت النوم ومؤشر المذياع على محطه القران الكريم يدخل الزوج على مسمع من القران الكريم يدخل الابناء على مسمع من القران الكريم الله اكبر صوت يزيل الوحشه وينزل السكينه ويطرد الشياطين وتدخل الملائكه ومع ذلك لم تنسى شريك حياتها زوجها صرخت وقالت من اغلى من زوجي وحبيب قلبي هل ادع الشيطان يتخبطه ام ادعوا الاعلام يوجهه ام صور المجلات تستثير غرائزها عانت وصبرت وجدت المشقه والعنت حتى استقام لها الامر بعد شهور طويله ومع ذلك كانت تعاني من الم شديد في احدى رجليها لكنها تصبر نفسها بعمل الدهون والكمادات وترقي نفسها وكثيرا ما تقرا على نفسها وتحتسب وتكتم الامها وهي تذكر حديث حبيبها صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبها ادا شوكه فما فوقها الا كفر الله بها سيئه كما تحط الشجره اوراقها فاذا حب الله عبد اصاب منه تصبر وتعاني فلا يعلم بالامها احد ولا يدري احد بشكواها الا مولاها عز وجل فجاء تسقط وهي في المدرسه وعلى اثرها ادخلت المستشفى فلقد اكتشف الاطباء انها تعاني من تعفن في الدم سرطان في فخذها فقرروا عاجلا بتر الرجل من اعلى الفخذ واخبروها بذلك الخبر المفجع فكان ردها ماذا ابتسمت وقالت ان الله اذا حب عبدا ابتلاه وهي تبكي وتردد ان الله اذا حب عبد ابتلاه اللهم اني اسالك حبك وحب كل عمل يقربني الى حبك وفي غرفه العمليات وهي ممدده مستسلمه لقضاء الله وقدره لم ينقطع لسانها عن تلاوه القران ولا عن ذكر الله هكذا المراه هكذا المراه المسلمه الصادقه الداعيه لجاءت لمن للقوي العزيز الذي يرى مكانها ويسمع كلامها في صدق اللجوء وحسن تضرع الى الله تدعوه ان يتولاها بعنايته قطعت الإسباب البشرية واتصلت برب البشرية قالت لها المختصة هيا هيا سأعطيك إبرة مخدر فامتنعت وقالت لا لا بأس ولا داعي لا أريدها أنا سأقرأ القرآن سأبدأ بكلام الله وقالت واذا بدات فابداي انت لا اله الا الله لا اله الا الله ما اقوى ايمانها لا اله الا الله ما اقوى صبرها انه اليقين يا عباد الله قلب تعلق بالله في هذه اللحظات في هذا الكرب لقد ذكرتني بعروه لما ارادوا بتر قدمه فبدا يقرا نعم بدا تقرا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي وادخلي جنتي المنشار يعمل يعمل في رجلها وهي تقرا كلام ربها حتى دخلت في غيبوبه ولم تفك الا وهي في غرفتها فتلفته من بجاريبها فاذا امها وزوجها وابنتها واذا هم يبكون ويابكون ثم نظرت اليهم مبتسمه وهي تقول لماذا تبكون على ماذا تبكون اليس الله برحم بي منكم بل ارحم بنفسي مني اليس الله بيحكم الحاكمين اليس هذا قضاء الله وقدره فعلى ماذا تبكون كف كف دموعكم وارضوا بقضاء ربكم سبحان الله البلاء بها وتصبر اهلها ودويها تمر الأيام على تلك الصالحة على تلك المؤمنة فتصبح في عداد المقعدين تدف بالعربة هل نسيت دعوتها؟ لا فلم يكن همها الأول والآخر إلا الدعوة إلى الله حتى في المستشفى أصبحت غرفتها مجموعة خليه نحل ونشاط متصل توزع المطويات والكتيبات وتبث النصائح على الممرضات لا يفتر لسانها عن ذكر الله تسبيحا واستغفارا وحمدا وذكره لله تعلق بها من بالمستشفى احبوها حتى بعد خروجها فقد كانوا على الاتصال بها ماذا يخرج من لسان تلك الصارحه الطيبه المحجبه لا يسمع منها الا حفظك الله بارك الله فيك حرم الله وجهك على النار صوام قوام دكاره هذا لسانها وهذه حياتها وهذا همها فكيف لا تهفو لها القلوب اين انتم يا نساء اين نسائنا اليوم اين انتن يا نساء ان ترك الصالحات او اليس يا اختاه في اسلافنا مثلا يشع نضاره ووقارا ويزين بالايات اروقه الدج الساجدات بادب وعساره هذا جهد المرئه الصالحه لكنها صادقه لا تلهث وراء الموضه كالاخريات ولا تجري وراء كل جديد كالمتسوقات اعتنت بوقتها وايمانها فاعتنى الله بها انهم راه شعارها قوله تعالى وان تكون منكم امه يدعون الى الخير يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون راجيه ان ينطبق فيها قوله تعالى اسمعن ومن يقلت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين مرتين اتسمع مرتين واعتدنا لها رزقا كريما بعد الاجر ياتي الرزق الكريم تعيش المراه في سعاده وطمانينه في بيتها وفي مجتمعها اذا اخلصت لله وعبدت الله حق العباده وعملت صالحا شتانه والله شتان بين امراه تكتني الاشرطه والكتيبات النافعه وامراه تكتني الفيلم والاشرط الخالعه شتان والله شتان بين هم وهم وهذه معلمه اخرى ودعت زميلاتها وطالباتها وكان هذا الوداع هو الوداع الاخير كانت محبوبه من زميلاتها وطالباتها تمضى السنون وتزداد الالفه والمحبه بينهم الى ان اتى ذلك اليوم يوم الوداع لقد اصيبت تلك المعلمه بمرض قاتل الا وهو السرطان وقد كانت تاتي الى المدرسه ولا تبدي لاحد المها ولا مرضها مضت في التدريس بنشاطها المعتاد لقد كانت داعيه لقد كانت تدعو زميلاتها وطالباتها الى الله عز وجل وما زال ذلك المرض ينتشر في جسدها الطري واصرت لمديرتها بذلك المرض ولم تخبر بذلك احدا سواها لكن سرعان ما انتشر الخبر ونزل الخبر كالصاعقه على المعلمات والطالبات حتى لم يصدق نبي ذلك وتمر الاشهر وتغيب المعلمه عن طالباتها لعل وعسى ان تتحسن حالتها بالعلاج الكيماوي واخيرا اخرجت من المستشفى بحاله ميئوس منها وبعد مده قصيره حضرت تلك المعلمه الى المدرسه ماذا لقد فرح بها الجميع وهم يرددون الحمد لله على سلامتك لكن المفاجاه التي فاجاتهم بها والتي وقعت عليهم كالصاعقه هي الوداع وقالت لقد حضرت للمدرسه مودعه ولست معلمه فاجهش الجميع بالبكاء واصبح الجو مشحونا بالحزن والالم على فراقها في تلك المواقف ادارت تلك المعلمه ظهرها لبوابه الخروج وهي تلك النظرات الاخيره نظرات الوداع والفراق على كل طالبة ومعلمة وعاملة في تلك المدرسة خرجت والعبره تخنق صدرها لم تستطيع تقول كلمه استودعكم الله خرجت وهي تتمتم سنلتقي باذن الله سنلتقي باذن الله وما هي الا ايام حتى جاء الخبر الى المدرسه الخبر المحزن انتقالها الى الرفيق الاعلى فصعق الجميع من هول الخبر وضجت المدرسه ببكاء مر بكت المدرسه تشتكي فراقها اين تذهبين تجيدين ذكراها في الفصول الطالبات يبكين وينادين باسمها في مصلى المدرسة زميلاتها يبكين بكاء مرًا وهن يتذكرن الأيام الخوالي وهي معهن تذكرهن وتعظهن وإذا وقفن من البكاء نظرن إلى اللوحات الإرشادية التي كتبتها وعلقتها على الجدران فيعودنا الى بكائهم بل حتى العاملات في طرقات المدرسه تعلق حبها بقلوبهم فتعالت اصواتهن بالبكاء يا الله ما الذي يجري نعم لقد انطفات تلك الشمعه التي كان لها الاثر في جمع قلوبهم انطفات تلك الشمعه التي زرعت في مدرستها الحب والطاعه والالفه ماتت ولا من يسمع بها احد ماتت ولم تتعرى يوما عند كواثيره ماتت ولم تغازل خبيثا ماتت ولم تهاتف حكيرا ماتت ولم تفرط في حجابها يوما ماتت لكنها بقيت بذكراها الطيبه بين زميلاتها وطالباتها اسكنها الله فسيح جناته وليس من العجاب سمو وانثى على رجل ترجله الصعاب نساء غير ان لهن نفس اذا همت تسهلت الصعاب ضعاف غير ان لهن راي يسدده الى القصد الصواب هذه امراه صالحه قامت في جوف الليل تصلي واستيقظ زوجها وهي على هذا الحال فقال لها الا تنامين الا تستريحين فردت الزوجه الصالحه وكيف ينام من علم ان الواحد الديان لا ينام كيف ينام من علم ان حبيبه لا ينام كيف ينام من علم ان حبيبه ينادي هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه كيف ينام من علم ان حبيبه يناديه هل من داع فاستجب له اسمعنا يا نساء الغفله اسمعنا يا نساء الشهوات اسمعنا يا نساء الاسواق اسمعنا يا نساء القنوات اسمعنا يا متبرجات يا من ضيعن الطاعات اتقين الله اتقين الله عز وجل وسطوه الواحد القهار تذكري ذلك اليوم الذي تقفين بين يديه سبحانه وتعالى فريده وحيده طريده شريده اتقي النار ولا تنسي وصيه نبينا وحبيبنا محمد ابنته وحبيبه قلبه يوم قال يا فاطمه يا فاطمه انقذي نفسك من النار فوالله لا امرك لك من الله شيء يا اختي الكريمه يا غافله اسلكي طريق النجاه ابتعدي عن الغفله ابتعدي عن رفيقات السوء اكثري من ذكر الله حافظي على حجابك يحجبك الله به من النار لا تعرضي عن ذكر الله ويسجوك فيك قول الله وامنا رض عن ذكر ثم وكان ذلك اليوم منساء اذا الى متى الى متى وانت تؤخرين التوبه الى متى وانت تسوفين الموت ياتي بغته بلا موعد ولا استئذان اليس لك عبره في اخواتك المعلمات اللاتي قضين نحبهن الموت ياخذ الكبير والصغير الذكر والأنثى انتبهي لهذا الموت فهو مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت ذكريها وحاسبيها تلك النفس يا نفس ويحكي قد أتاكي هداكي أجيبي داعي الحق إذ ناداكي كم دعيت إلى الرشاد فتعرضي وأجبت داعي الحق حين دعاكي أختاه إن للموت لسكرات وإن للقبر ظلمات وإن للقبر ظلمات وان للنار زفرات فاسالي نفسك ماذا اعددت لها ان نسيتي اننا صائرون الى قبور موحشه وحفر مظلمه انها الحقيقه لا مفر منها اختي الكريمه الهوى يكسر القلب والشهوه تكسر القلب فكرري التوبه واكثر من الاستغفار جاهدي حاولي اصطقي واصبري ولا تياسي الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل وما نزل من الحق الم يعني الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فريها فريها صراحه اصْرُخِ مِنْ دَاخِلِكَ يَا رِبَالَ وَاللَّهِ قَدْ آنَ قَدْ آنَ وَلِهَا قَبْلَ حُلُولِ الْمَوْتِ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَن واخلق الانسان ضعيفا اسال الله العظيم رب العرش الكريم باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يرحم اولئك المحجبات العفيفات وان يسكنهن فسيح الجنات وان يلهم اهلهن الصبر والسلوان واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يصلح نساء المسلمين وان يبارك في اعمارهن واوقاتهن وازواجهن وان يجعلهن من العفيفات الشريفات وان يحبب لهن الحشمه والحجاب والعفاف ويكره لهن الفسوق والعصيان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد